وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ آزَرَى تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ 124. قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفنين 125. فلما أرأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالح فلما رأى الشمس بازرة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشرفين يا ربي شيئا وسع ربي شيء علما افلا تتذكرون وكيف خف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله, أشركت بالله ما لم ينزل به فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم أولا 116. إن ربك حكيم عليم 117. ووهبنا له إسحاق ويعكوب 118. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل 119. ومن ذريته داود وسليم وكذلك انجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كلهم من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل فضلنا على العالم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم 117. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين 118. الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرا للعالمين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 هُنكَ فِي ظَلامٍ وَعَلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُمَّ ثُمَّ ذَرهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ مُحَافِذُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْ 126. لما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في رمات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ مِنْ آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ 119. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون